السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسر منتدى طلاب طب انشم W W ان يقدم لكم هذا الاصدار <تصفيق> من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 او قد تكون كارسينومة. او قد تكون انفلشن ريسيبيل كلوز ليها يعني يعني ممكن تقول أو, او قد تكون او مع او في الشكل بتاعها السبب بتاع حورم هو البيوجاست بول يعني ايه بيوجاست بول يعني انسدكشن اوف ذا ديتر هذا هو كله most common of the cervix هو ذلك 0%. يعني never to turn ما قبل بولد أو ممكن نقول فيتايبرويد. ممكن نرد سؤال ذا. يجي. ثم ال هو different of fibroid polyp. فإن ممكن إيه فوليكس كالتنادي فينش دائموز الموز كمان هنا بيحبوها في هو البيوكس فوليكس وإنه نظر تتمنى مرينة ما يمنعش دوت البوليكس دوت يكون ممكن ما ممكن يمنعش إنه دوت ممكن ممكن يكون في برويك فوليكس ممكن بس دي كلها ديكو يلا نحل السؤال ده كده Aryjada karikatura. Ryjada jest cancers that the most common is To are the where is zero percent. usually Tak, nie cancer. to Tak, والنيتوشورال ترانسفورميشن في البريجننس ازين طبعا بيبقى بولك كده طب البولك بيبقى مع الانتر كورس ممكن ينزل في الـ في الفاجينا مع الانتر كورس يعمل ايه بيعمل بوست كويتا بايه بليج خلاص المس طبعا في السيرتكس هو النيتوشورال وبيطلع في برج يعني يعني كولاجن ضال كده بولك يعني جلمد الباقي اللوما عن صفات سوي يعني في فرق بين البولك وبين اللوما يعني اللوما ده بين اللوما من الجلد الصفات السينه لكل بوليم يطلع من ايه من الخلايا الالتهائيه فطبعا يطلع من عشان هي طبعا لا خلاص واي حاجه خدها اي من الجسم لازم اوديها هيستوباثولوجي ماك دي سبجكت فور طيب ده قد تكون فايبروس ممكن قد تكون عن زي ان ممكن ان يكون هناك ممكن ان في هناك ممكن بوليت يكون هناك ممكن ان كده، هناك ممكن ان بوليت هناك ممكن ممكن ان يكون هناك لا لا يكون هناك كده؟ ان اكس ده ممكن ان يكون بوليت ادي ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ممكن ان يكون هناك ده ان يكون ده بوليت ان يكون هناك ادي كونفاي بول او اي بول او هنا فيه الكالكت اوف ديفيرنس هو ده هو وهنا فيه بيدج البيدج الداخل ده مين دي ال لا هو ده عني سؤال يعني درسم سؤال عليها سؤال. ده عليه انا جاي من بقى عشان جات لي سؤال هي بتكتب سؤال بقول لكم او عباره عن اربع انواع اول نوع اسمه سمبل هايدرات يعني, يعني ايه سمبل عباره عن كده, وصحي وصحي. وصحي كده على فكره لو ريش ما بين بين هي عن في يعني دي عباره عن ايه عبارة عن كده خلاص وستروما كده ده ده وده ده فكله ده كده عشان ايه فالسيندر هرب بيت عباره عن ايه هنا بتاعه كده بس كده والجلاند نفسها ما بتغتش في العدوى لا هي بس والستروما اسمها هرب هرب عن اكشوالي ذيس يعني يعني كله تخلف كله تخلف لكن مش اي تغيير في اي حاجة يعني سلومة للجلد ده سيم ريشي نوعه ريشي يعني جلد ده وجوستونا ده وصل ده بعض الأصدار بعدها بعدها عمها ودي مالين ترانسفورميشن واحد في اسمها جدا اسمها سيستك اللي هو سويت تشيز جدا لكن دلوقتي اسمه اسمه سيمو هيردي في ناس ما هو اسمه ايه ده كومبليت بدل ما كابسينج اللي في كولامنا سينج اللي بقى بأغطى باللي هي ما هو مثبّل، وحتى اللي هنا اللي هو الاستروما حتى ذكرت اللي رحت كده عمل بولج، يعملوا بوليت. بقى, في بوليت وهنا أو أو بقى في بولج فورميشن وهنا في ماضي لياريف أوزريف أوزا غلند، والغلند تاني كت الباتييا هي غلند في وهنا في وهنا في, وهنا في, وهنا في بقى يعني هذا زيه اللي هو ده, ده, ده كل. إيه بقى كله إيه هذا الكومPLEX، فالكلو غلند غلند غلند غلند غلند كلو غلند دقيا دقيا الحانت أول لون المنظر ده ده عن مش ما فيش سينب تاسين بس السينب اللي ده نفس هنا هنا كيلان واسع معه دقة رة بقى كبيرة لكن الاستروميل كيلان نورمال مش لكن ذال منظر ده ده رأينا كيلان كيلان كيلان ده من كتلة سحنة بنسميها اللي كده نفس اسمه باك دا يعني باك الدنيا جدا ده اسمها ما كوم ومبتدأ في كده في أكتر من نيوفيس <تصفيق> يعني هنا في مونت ليري كده في واحدة بقى في مونت وفي حتى منها فضي وبارد كورنيش اسمه كومبوز دي ثلاثة في المية ثلاثة اللي ثالث اللي بريغنسي واحد في, <تصفيق> في واحد ودي في ده اسم سيمبل والأتيليا. أتيليكا جينس والسترج تاني في المية. ثمانية في المية. إذا خل السيمبل له واحد في المية. في في في كام ثلاثين في المية. مع فخلي كذا فخل برضه اه كده بيكسبت ده معايا يا دكتور انا بس عايز اطلع بس الحاجة ان الجيت استخدمت في السبايكس في الفالي ده قالك ده اللي هو <inflation> قالك طبعا صح الحاجه الثانيه قري <أرلي> منطق <مناركا>. ليه موجود ده <تعرف> على كوبيد ديش <بيشن> كورتيكوس ترويتسر <سيول> <غف> ماعادش بس طبعاً, طبعا هو إيه؟ هو غلط في طبعا في سؤال عشان اشرح في البوت سبوت قالوا على حد مثلا قريه الديك لكن حوار ده انا ده كونسول كده ان هي دي بتشرح فيه ممكن اس باخد مثلا اي تي بيعمله طبعا مثلا لا اسم لا بيعمله ال earlier ماركت لات long exposure to بيعمل hyperdaisy واحدة الحين هي اللي عندها مصنع رهيب للeast machine. ده كل اللي بيفهم east machine لكن الكورتيزون الصارم بيعملش تنتجين hyperdaisy. not with cortisone صارم. بعد ذلك، في اول داوند سنتين. واجي سؤال, <lungsabbleYN> <سؤال> <إيزي ملتكين. صصح Kate> او تنسى الكورتيكو السوري السرابيكو بيعملش اولا الديبيتر الايبال ايه بليسي موطن طبع هاي المراشقة موطن اه اي باهم براس المراشقة يعني اي براس اي بيسر بس يعني ما ليه ما دي سيمبل, دي سيمبل خلي برضو ودي الكملت هايبرديديا البيانات فيه داك باتت كيروس المنطقه دا بيسكب في الالياف الستيل ريكشن صح دا the على فكره المنطقه دا دا دا دا دا دا ده دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا طلع اللي هو الأول رئيس للفرس برست بريستل فور لسفاقي أقبت اللي باية بتلق ليه بس هو من واحد. من واحد اسمه فتش رجل المين اليهود يهود باية ده رجل سيكتفاتي ده لمساكل اليهود بيبقى. بيبقى بيبقى من, من واحد اسمه المين الله عالفين فضل أبراع أبراع انتغلت باي صديقي الاسفادخ لك إذا كان طريقة إغة مسلس الشقوق لو حصل تجربة مع الترومة مع على سفكة أبوشن. سفكة أبوشن يعني من جدا جدا من بعدها أو مع يباليت اسمها اللي بين، وأنا كده ممكن بمتاه السهولة أحط ممكن تحطه معين وتصح معين بس، فلما تفتح البيزا تغير كيلوجرام، تولد البيزا الكل الضابط، اسمها أشهر ماين اللي بيستخدمها نفس ما اسمها اسمه أمينوريا توماتيكا، لحظة أمينوريا مع توما، أمينوريا عشرة فاصلة هي لين كيلوجرام يغطي، بالعرق اللي مع لا دي كلها بقى يعني او بقى حاجات بتساعد يفوز الحافه للاشر ايه المنظر ده المنظر انا معرفش شكله ولا ايه اكيد عشان بس المنظر ده صعب جدا عليه شكل تقول ماشي لكن ما اعرفش لكن ده واضح ان هو اديج انا ممكن احط صباعي يطلع الناحيه صح فده احنا قلنا ده انتيرنال داخل الرحم ده ودي من لو قحل ما هتسد له لو جت سيبير اديشنز ممكن يعمل امينوريه معايا مثلا فينا فيها اديشنز هذا المضطر بالهستروسكوب بمنظار الرحم دي نعم؟ ستيجنج نعم نعم هيستروسكوب مت اه يا لهوي الهستروسكوب وانت فاكر التان ستيج بيحدو طلع فتحه اللي باكر التان ستيج معايا مثلا التان ستيج عباره عن ايه ja, wie, no <garians> to The stating, że stanie, stanie, mówię, stanie. اه اه ونصف هنا اربعتاشر يبقى هنا التسعة قاله بالتسعة تسعة عشر ونصف اربعتاشر يبقى تفسر قبل التسعة نو بريست عن تسعة يكبر عند عشر يكبر اكبر عند التشعة ونصف ايه بيحفة بصلى كترة ملاحظينها النابل والتربلة عام شوية كبقى هنا فيه بريست الاولاني خادث اسمه كراية مارمونة كراية مريد مونة يعني, مون يعني مرتفعة النابل والتربلة اسمها secondary مونة يعني اللي هي احبق اللي هي والتاني عن اسمها في الفيز رقم اربعة باية ايه بياسة of the name of the area of formation of secondary moon. ليه باية اربع عشر يحصل بيحصل مرة تانية. مرة تسعة فيش عند 15 ليه يبقى اكتر عند 15.5 فكان ايمون عند 14 ريشن اللي بتبص ده فراح تقريبا ايه لما كده الكبر كده في مخطي بحتسب بعد طيب دي طلع لوحدها لا لما كبر كله بقى بقى مين اللي هو فبقاش ظاهر قوي ده اسمها ديش على دي. سكهتر يبقى لغايه ده خلي بالك الشباب بيحب أوي هي بقى نفس الساعه بالظبط قبل تسع سنين مفيش بيبك هيبقى معاك ذكر وبعدين فاين على ليبيا فاين على المونتز فاين بعد كده على المونتز يعني يكبر هيبقى فاين كده كده يعني كده كده كده كده كده كده كده كده جدا كده على كده كده كده بقى كده هنا هيك قوي وبقى كده تخين ومصير وكيرلي وبيجمنتد تبقى نورمال على المنزلس يبقى هنا نورمال بس, بس يعني نورمال في مين على هنا, هنا في ميه. بقى شعر بقى يبقى فيه شعر بعد على الليجة. ثم ثم النور أدرت فيه. يبقى الثاني ما كانش هي الخوض. بعدين فاين على ثم فاين على المونت. ثم أدرت هي على ثم هي على كل. طب البز ما فيش بز الثاني وبعد كده يبر أفضل.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 In non puberty, all are to except the other. Atafita, katra, breast, breast. in breast, it the sign of puberty, first Owoców, rozwoju development rozwoju. Rozwój, a w to mamy sonda i ubikar. Rozwój to ubikar. Hormony, boszę, że a chybię A تأول operation. Operation. ده الليج ده في اول بيبقى قليل هنا الاوبليشن ده كونفيشن ده خطوه دي بعد كده خطوه خلاص كده ايه بيحصل بعد كده الLH على فكره بيبقى واحد جاست هيوبرادري بيزيد عشان بيزيد بقى بي بي عشان يعمله ما كده ايه ال عشان يعمل ايه الاف اس ستج لي احنا بعد كده ايه يبقى في عاد نحكي القصه ده كتير جدا جدا قبل كده حصه كامله كنت نشرح الجدول ده او الرسمه دي صح ممكن كده ان شاء الله في كده اول ما من هو الفترة مراجعات الهي ببعض حناك في الستيالي شو حيات شو اللي جابتا طب اولا يا جابة الالهي كانت في الالهي يجد انت جانس بيه او اول يعمل بعد بقى احنا هنا بقى بقى, بقى اللي هو اه اماد حد قصة حقيقية جدا، هورمونت كلها حاطة كلام في القصة بالواقع. أولاً. قصة بالواقع، مع هذا كده، أوه برضه قصة حقيقية كده بالدوريك اللي كلها كده كل يوم في ااا في لا قصة حاشحة، ما رأيتك انت سويش حاولته كسره شاء الله. قصة كده كانت جدا بسيطة، قالت الأول كانتش ثلاث ما قصة كده. لا لا الموضوع ده كسته في بس لك عن بتاع الثقه دي لما ان شاء الله جاست بي اوبريشن الانترسيت دي فيها اول دوره مهم لا طلع مين الH مهم البيك التاني هو المعلمات مال فانكشن اوف كربه خطيه اللي هو مي. اللي هو لو هنا بتبقى يعني هنا لو هنا 7 قيام بعد الاوبريشن و7 قيام تقريبا الامر اكثر يوم تقريبا ال -day 21 الدي 8.1 تقريبا دي 8.1 اللي هو المعلمات <تصفيق> مال مع الليكو مع الليكو بروجستيرون مع الليكو مين اوف يعني الدنيا اماش ازاي؟ بيطلع اول حاجة F F H. بكيه بيقال عشان ال E وبعد كده F F H يوصل ال B يوم من L مع F ليه F S. بعد L H F وبعدين. بعد كده ولا ال تي ال بس انا هكون الكوره بس اللي هيبقى شغال مع نفسه وبعدين هيطلع بقى بتاكره ايستوجين ويطلع بروجسترون ادي هنا بيطلع ايتشو طلع بروجسترون الديكتا كورس امت عندي فيتشوان او ميدوتير بقى بيقل الفانكشن اوف ذا ميد كور باس لوديا بيقل هرمون اهي بتوقف عشان كل هرمون يبدأ تشتغل مرة مرة تانية ايه يطلع عشان الجسم يطفى الجسم ده راح نطلع ال اتش تبع مع الاف اس اتش فهيكلك انت عباره ال اتش اف اس اتش هرمون اللي اللي بلاش بقى مش هي مش عايزينها احنا عايزين عايزين هيطلع ويتطلع بعد كده هيموت بعد هيموت وكل هرمون ده ال يبدأ اف بعد كده في ]MM. لكن انت لك طبعا ان كل من <City> <beígenened> <Treasure> <Birthday> من من واحد مش ده عشان كده ده عليه بدش ال واحد بس واحدة. لذلك هولي وان دي اللي ما LH ما برجسترو. البرجسترو ميت لوتيا. وال LH جاست بري أوف في بيك في وبيك بري أو بيك, بيك في بيك بري بيك بري وبيك يبقى في مع ويبقى بيو دركتري وهنا انكتب هنا ايه هنا بريك اوف لاكي وادي دي مثلوتي طب حل السؤال ده دلوقتي السؤال ده على ان واحد <تصفيق> على ده دولي ده ادي طب حل السؤال لا يا جماعه شو لا شيء الريش يبقى لأكيد طبعا كتبت ايه دي غلط صح ولا مش صح ماشي يبقى من اهوت صح ايه ان عشان تنشر وطبعا من طبعا الارجن كيف شو بيحصل ايه بعد كده بيكملوا ده هلاقي انسايت التاني اسمه ايه رمادير اندر FSH FSH ان يكون السكر في السكر طلع السكر في السكر في السكر في lh enhances the في السكر androgen السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في قبل في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في السكر في قبل الوبليشن. ايه بيحصل بقى؟ بخلقة ال عن الوبم ديت الوبم ديت يعني وهي في وهي في دي الى يعني ويطلع منها كده؟ بولر بس مين دي كده الالاتش ال ال اتش ذات بي اوف 1000 مش عاد بي ايه تطلع ويطلع منها جدا خلي بالك ان هنا ريسبشن اوف مايوز باي كيتاد فاحنا عشان نشد كده في فضلتين مهمين أحلى خسلين لي هايه؟ أحلى لحسلين لي هايه؟ تتخضر، راح من الجامعة وين تتجاوز نفس الناس الكلام بقى من الأوبري عادت خضر من الأوبري، بقوا تتجاوزني الاسبير ضعوا هتحتفل صح يا شباب الفيرتلائيشن هتحتفل جاست بري اوبراسي وهتحتفل أكثر فيرتلائيشن جاست بري اوبراسي، لنسه إماتيوري دائما يوجد دول إلى سجد الأوبراسي جاست بري اول ويطلع أول سلوخ احتفال اسمه فيست بولر باد يبقى بتاخد نوصل بعد كده دي دي ويخش السبيرم اهو داخل جوه مين هذه دي لسه اماتشور يا بقى السايد الرؤسايت ايه, إيه بقى اللي هو الزوجن بقى ازاي تنقسم تاني تبقى اسمها ويطلع منها السكن بمين السكن بولر باد يا بعد الفيرتايزيشن بيجي السكند بولر بودي قل الاوبليشن بيطلع فيرست ايه بولر بودي يفضل البولر بودي بيقدر ابدا بري اوبليشن طب عشان ده هو الفيرتايزيشن بعد الفيرتايزيشن يبقى فيرست بولر بودي جاست بري بعد الفيرتايزيشن ولكن هذا هو المجرد الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز الغرز تفتت أو أفضل expulsion يعني دي يعني operation أنا بعرف أنت بتجلس بيعمل operation صح وبيديك كل بسotine ولايسا not yours not yours لا لا أنا بقارن نور من لازم في في سيول جدا جدا جدا دي not لما احنا قلنا الروض والنار فكدة لو النار ما روز كده ده مش معقول كان خالص بيعيش لوك بروبر لما ال جديد دي جدا كده يحرق كل الاثانيه مش ليفل النورمال ليفل عاليه ده انا كنت حاجه انا كنت هنا ال 5 اكس الليجيت كاركترستيك قالك ده يا شباب. لو مين؟ لو ايسر. معايا شباب يلا ايه اللي هو الرسمة دي كده ويديك السؤال ده السؤال ده اللي ايه اللي كويس ستات ريبايد هرمون يا شباب بقى لا معلش لا, لا معلش <monmonic> على على اللي هو ده ايوه تمام <monmonic> <monic> <monic> بقى على فيه ده؟ أول او بلصودي. دي بتنطط كلها بس كان معاكم ان اف اس اتش اللي انا عامله في التادي بيطلع مين بيطلع بالدا سنة. وده بيحكوا قوي بيوظق من الاف اس اتش والال بيطلعوا واي سته سالب كامبل توس دايت ودي حاجة غريبه شويه الاف اس بيطلع بالدا طيب. طيب حاجة ثانيه اه طبعا دي غلط طبعا صح اللي ده كمان نغسيه بس وخلي بالكوا ال اتش ايه للكو برتيح يعني سكر بيتوب فيه في الميه فتخلي بس وورده وورده هي في صح, صح. صح. أم الاسترون بي افتر طب دي 2001 الاسترول ده جن بريجننسي وده ده ضد الاستروجين ده ده حاله يعني يعني هتحلوا ايه Bleeding, rasia, bleeding, average amount of blood. My handler Ashik jest imię kalibru. Akadem, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, handler, Zabroni is krepcem to Shannon syndrome. Tak, jest to na لا مش عقيد ما نعرفش تريت نعم ما دي ميل باطريك دي باطريك لا دي كوشن جول يعني هايبر أدرينا. لا انت حاجة حاجة بس ما خلص على فليد.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 جيت ماتكير وبالتالي هنا كده هنا الاوريجن of blood, فوادر لا blood. اول جيت ال1 صح ال1 طب ده يا بقى دي في الرايت سايد بيدي فين في بين تو الليت دي ثري طب يبرع الى على كده عباره عن بر أو او بر تشوبل ست يبقى عباره عن بر او بر عن سته كم اللي يسند بال، لمش اللي يسند بالخط، معايا دكتور، على فكرة رمنا ربنت، من الميل بط من الميل بط سيس، في رمنة كذا، معايا تجلسنا <تصفيق> برة وذاك، معايا دكتور سيس غرفة كذا، دي بقايا من الميل. المدة هاي ممكن يجينا برة على فكرة المدة هاي ده statement as regards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 انا ملايها العملية. قبل عملية ايه؟ قبل عملية. دي. عملية. بعد عملية اديها ايه حماية بيها؟ اديها <تصفيق> مش أي مكان ان اذا عملية افتحان عليه عليه. دي دكتور زي دمرداش كالبا. اي في اي مستشفى ولا اي من من الفعر. لازم مكان تبقى دي فيه ديومنتي دي. سرتفل. عشان حفظ أي مشكلة في الدكتور. ايه بي الناس طرح. مين الناس؟ النباتي ايه لا احنا ماكتو ماعملش ابدا بيجرد حديد. اليوتاس حديد. شب. لكن مين هيعمل؟ الكل ده. كل ده. طيب طبعا هنا محتاجه طبعا سرشيه خرشون محتاجة سرشي. بيش بيش بقى. هنا عن ايه؟ جابتنا عن, عن اللي عند كده. ممكن هنا ايه؟ ده بتاع عضلات ده, ده بتاع عضلات في حاجة اسمها اللي هو ايه ماسلز كف ان سيكند في البريميرال ماسل ابرينال يعني هي ده ايه على ده, ده, ده, ده هي معالجة اكسانية ليه السابر. طب ليه العورة دي. ماشى بالعورة. الراهي. ترانسفرس بنيها المصر. مانيه من قدام مصر. مصر. اللي كده. دي بابو كابرنوس ليه مصر. يعني المصر اللي فوق دي بابو اللي في النص مين ترانسفرس تحت مين؟ ده يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون ده اللي فوق ده يكون دي؟ من يجب يعني يكون هناك من يجب ان يكون هناك من دي؟ ان دي؟ ودي مين دي؟ يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون ولا من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون المصل اللي هي هنا اسمها ايه؟, ايه بانكرب طب دي اسمها وده اسمه ايه؟ اكسترمي نيومينسيت داكيت داكيت على كمان خد كمان نعم ممكن مختلف على مصر دي او دي او طلعت على كده يعني سبيكتر واللتر كمان اسكيو كابرنوس دي حاجه خالص دي بعيده كده من ثلاثه جاي في اسكتر بعيده جدا لكن دي انا هبقى مش مشكله في دي الدجري ايه ديجي انا بس اقولك على دي دي في مصر ممكن بدا المنظر بعد دي اللي في illa no jab so get... no. the isma bardzo bahut gaddu ja sunidar that's plan the must we say now the ده الموضوع يحتاج الى تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس هنا تيرس تيرس تيرس ده تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس ده تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس افضل تيرس تيرس تيرس تيرس تيرس الفرق بتختلف على شوية ده معناه كده ايه مش الفرق كبير قوي كده ليه اتنسيشن كده رغم ان الفرق دي اكبر حته حساسه طبعا الفرق الفرق ده اللي فكر انه يحسش لكن الفرق حتت هي دي لو في ثانيه بتنزل ما ده كده هو هو بطه الصوانا فكر كان يحس دي دي بارتيشن داتا وواحد بياخد الاب دي بارتيشن داتا يلا تعال نحل السؤال يعني اللي كان بطنة. يلا جمعي ايه السوال ده معنوات عامة ده. ها ايه رايكم? ابنوا بركشة اكسوبا انجوزيشن. تنبه ادي ها ايه صح ليه? مية. فلما تطلع على بريكت تلاقي ايه في معايا دكاتره خلي بالكم لو في سيست هنا يبقى بتفرق على البريتس معايا دكاتره لو هنا في سيست أو بتروين يبقى على البريتس فين كده ايه في البلاتيك ده كده يبقى هنا اللي هو عبارة عن اه اه ده عن فوق وهنا ده لايساتمي لايساتمي لا ابص الناس بتقول لك ايه لايساتمي لما نفتح كده هتبص على دي وركس باجاي يعني نخش كده دي دي بعد ما نص نص نص نص اسمها يعني لحنيات. يعني فوربس الاشكال في الـ في الـ في بقى الأشكال. بقى دي. بس اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني ليه ده بيخش كده انقوم ايه نبص ما بنحطش في البص ده بنتفرج الباجينا ونفتح كده بص ونشوف الباجينا بقى اقول بقى لو او السيرفكس الدشن اسمه طب حين فتحت انت كده وقلت خدت الحته على معنى في ده عشان لو ده السؤال ده اللي كاستم تركب على الصحي مش هبقى النتائج يا غلط كده اللي محتاج كنسيدي ولا اي حد اه فاللي انت مشان وفاجأة ما مش مستحملة اي حد انا كده احنا برضي احنا, برضي احنا برضي كل حد تمام كده لو الاقتل ان شاء الله بيه انت ما بس لو ما بالضبط بالضبط بالضبط, بالضبط. بالضبط. أنت أنا أعمل دوبه كمان أعمل دوبه كذا خلاص الله خلاصين ده لسه ده, انت ده بس على دي اللي ان شاء الله باذن الله طبعاين بس فرق ان احنا هناك الناس ادري جاي تساعدك تمام عمق اه عنده بس مش كل سبايس ده دي بارتيشن مش عارف ده راح تا مثلا ايه فست مش عارف تيومال مش عارف ذات سم ذات سم ده كده اه ده ده تعمل ولا ده بعد البارتي بار صح اللي هو عامل اتش مش مو جدا خلي بالكوا الدفاه دي حوار بعد ابو لا ابو لا بعد دبل ابو ده دي طبعا فاكره ده نورمال مالتي برات ايه ده نورمال سيرفيس ده مش مشكلة قوي لكن ده مهم قوي ده ما انت فاكر ده عرفك ده عباره ده اسمه سيرفيس اك تو بي يعني ايه بي يعني الاندو سيرفيس ده راح ده معادي هكذا بقى الكولندا اللي ثنيان ده ال ايه تسيرفكس يعني احنا اسمنا اسمك كده لسنا المنظر ده, آدي آه. آدي ده كده. على بقى شايف ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس ايه تسيرفكس المنظر كده كده دي ستيبلك كده و الانسان اوضه بتاعه كده وحته حمرا حواليه كده بالمنظر ده ايام بنايك بيسموها ايروشن عشان هي تحت اتمس زي كحتاج زي الفلك لكن اشي وده دي هرمونا هرمونال ممكن يتاثر فيه اللي كانت ايه دي حته بقى ان الغلامه ابتدت على بره بيغطي بيغطي جزء البراي ده طيب بقى الحته الحمرا زي كده ودي نورمال فايدي عمل لها مثلا ايه اعمل لها مثلا كوترايديشن اعمل لها ابيتيشن اعمل لها ايه نصف نصف الجي ايز دوت ايه الفكتور الاول اهو ده برود بيتش اور سيرفيس تويتس ابسيدري ات بس ريبورت نوت اوف دوت على فكره انت فاكر الانتيجيشن دوت انتري مانذر ده ممكن تطبقه مع C I هو كاستر سيرفر. فبدل الينستيجيشن أو عدل الينستيجات عم بيجات لينسكين أو عدل إذا ممكن نعملها دا اسمير بابس. نفس الديكشور برضو نقدر. الديكشور أذن استيقن ها إللي لكم. 'Cause being overfined during during the pregnancy. صح؟ The مش says that trimester the most ولا الكاليا ولا الكالترون. jelali kota bo to właśnie słowa piłowa this functional dealing is best albo istate właśnie as should be elaiu boleć tam ściekale w jakiej jest functional, ja nie dealing, general or local, to co my mówimy,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 يوقف البريدين ما كان يبروجيتون بس وقف الأول البريدين الأول بمين طبعاً الدنازون ينفع يوقف البريدين إن ده يوقف ممكن لكن كرامو كابتل ده أول ما مش بس كانت أدرشين في أندرشين ويوقف البريدين ده حلو. نورمال نورمال طبيعي جدا. مشاكل خالص. ادي اديت اوب خلاص كده السيرفس وادي كروبين ودي وادي كروبين جوب بلاقي حتى سبين بدأ ينزل بص ابيض كله بدأ ينزل في الماندر المانجر ده انا كاتبه برضه مهم بالنسبه ايه المانجر ده عارفين اول ايستو باف تاريخ في 2000 في ريجستري كان وبعدين استخدموه في علاج دا. بس الغلط اللي هاي اللي واللي بعد كده بقى بعد سنة 370 ده هذا الاسم دوت بيأثر على البنت اللي جوه الانتروفانك بيعمل لها مالفورميشن من ضمن مالفورميشنز اللي كده في البنت الحاجه دي دوت بيعمل كده اديجنز جوه كونجكت الاحرمين اديجنز بيأثر كده حسب العام تي شيفت اهو حرف تي تخيلها ان الحاجه تي دوت اللي هو عن تي بال doi is size deficit kala benta azekana ba khalli balco momken ana طيب ممكن لقيت ربابي اسمين بارد ديت؟ يجيب لبارد و كده كانتها حين أبلايت يلا دي كان ده ان ستاكمنت رجاردي ده ما بسيوك اسفلت هل ممكن داشت لهم عن من البجائنا؟ بلاوها دينا من ستاكمت من البجائنا ممكن ازاي؟ ازاي موازن ازاي؟ لو ايه سيبك تلي ايه؟ انت ده معانيش لايش ده ليه خلاف البرابيرل الثاني. تبقى ممكن ان تبتاج الانتاج شخص؟ ماليج نمزي؟ ذا لكن ده النورمان كم فيز؟ سيطر في بتاعتها في اللي هو الواجينا كم فيز؟ او في يوترا كم فيز؟ هو عندنا فوق فيز. فلو فيز كيه ايش ده نعم ما دي غلط. هل يمكنك دي، تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون في ان ممكن خلال ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان غير ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون ممكنك ان تكون مريمتا يوسف مريمتا سير مريمتا بشرين بابا كل خلية شكل. دي شكل. شكل. دي شكل دي. كل خريجي او بابا يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي يوفي لا أبغى عنيد بقولش لك أنت إذا أنت أبغى في نعم نعم نعم معايا نعم نعم نعم نعم فادي نعم ده نعم عن نعم نعم نعم نعم نعم نعم اللي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم في عندنا نعم في نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من اخد برضه يا ان الخلايا اللي ما بيتحت ده بقى بتحمر بيطلع اريت سوبرتيشن فدي يا ودي السوبرتيشن لما لقينا دي عندي انترميت وان سوبرتيشن معاك عندي ايه في عندي المنظر, المنظر ايه المنظر ده دي خليه ايه بلو برضو صار عن خلايا ديجنيرية. دي هي دي عن الفجينة داعي عينه بوسط منابوز. خلايا كل إيش كل، كل ده كل هو عن ده كل عن خلايا ديجنيرية. سناب زي اللي دي, دي خلايا ودي خلايا ديجنيرية. سناب بلو عن الشكل ده البوسط منابوز الكبير. ده أو سناء قرابة ثلاثة من ما أبلقناش ده لو أتrophic بزوجي. ده ما ده مش عن هذه صفه دي كلها ده اسمه شيدر ايجين تيست ايش الايجين؟ الشراء الايجين الخلايا بتاعه الغاجنا اللي فيها جلايكوجين والاندوسيلكس بتبقى دبل فدينا هنا هنا برام ايه برام ده عباره عن دبل آن ستيج اريا بايلوجال ايجين او بشاره دي دول عباره عن ايه عشان بعد بعد انما دي, حتى كلها دي كلها دي كلها يقول لك لا يأس السبيشيوس. ممكن شكل بيكون مليجنة انت يا حي. طب حين سوى الدب. اي صح انا ضبط. صح ليه طب نورة الانتية مجرد بجايتها براون. صحة طب الياس انتكولانتا ميتا بيانتيا. طولت تستيل براون. طب الياس انتكولانت براون. او تخلطي لا دي دي برضو برضو عارفين ان هذا دوت ده ضرب 60 لأن لان دي كولانجر ما دي ده برضه ده ايه يبقى ده برضه شالر نيجاتيف فاكيد ما ممكن تكون لكن مش إن هي لازم تكون هي هي اعتقد السالب مع الكولبسكوم فهم هما الاثنين نكمله بعض. لما ناخد كولبسكوب كلدسكوب ولا كنا نمسح الشرا، ممكن نسحب كلدسكوب مع الشرا. و... يعني ويعني ممكن مش شبينه. كولبسكوب يكبر. فشوف النقط دي أوضح. يعني الشرا حطيت في تحت أنستين. الشرا بعناية مضرات المشي مش كيباه. يكبر. حتى كده كبيرة. بعناية نقطة حتى كبيرة أنستين. أخذها بعد كده لتكون من ده, ده الكلدسكوب. كبرين. طب المنظر ده بارعاً الحته الحمراء اللي هي من بره اللي هي مع اللون ده اللي هو ديل بيل ده ده بارعاً سفات وده بارعاً كلمنر. هذه النقط دي للتتقاء ده اسمها سكويمو كلمنر جانج التقاء كلمنر الاحمر مع البيل اللي هو سفات سكويمر ده بسوي اسمه سكويمو كلمنر جانج. الماليد ده. تفهمت ايه فرطة تعبار عن ايه؟ الماليد السيربيتس. تحت مع الاوبيريشن تحت تاثير تا. علي جدا اللي يحصل في الرقائق دي الملح تاخد في السيرفايت نيوز مع يا دكاتره لو خدنا نقطة التاز في الرقائق ديو بس نشفناها تحت او تقدرات نفس القدرات معنى حصل ده ده معايا كانت ايه هنا ايه, ايه؟ فينا يكون المستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون ده يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل ده مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون مستقبل يكون انها فكره الاقلوريه صح انفيرتيد ابورشن صح هايبروليريا طبعا ولايكينيروجيا مش ولكن كانت هي طبعا معناها في اوكس باكشن اوكس وده مش مع الاشن ده فكره برضو ده فكره نورمال ده نورمال لابروسكوب ادي ودي ودي ده نورمال لابروسكوب وده وده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 مالفورميشنز. اه. ده قرع عن ايه اللي جاب ده. ابرع عن ديرا على كله ده عايلي حساته هيدروس. تبس. هيدو. دي طب هو ده تمام. دي بقى ايه. عن دي اكس لا وين دي اكس دي كانت قصه ملكة جمال كاليفورنيا من أربع سنين معاها كانت عبارة عن سيندروم انتخن منها بعد كده التاج والتاخن بعد كده ووصيفة بتاعاتها كان إيه المدير اه او سيء اعمالها ده عبارة هنا طبعا ايه ماشي. ممكن بورس علينا برضه من كده مطول كده حتى نيكلاس أبيلز. كده هطل كده هده يلقى بذل ايه? الخليل ايه? ابيان. يلا ده. ها? دي كريت إيه تشين طب. من ممكن طبعا عشان ده كلها في دورة في السنة. كده في السنة. اربعة في السنة. مع, مع عشان بيعملوا على الدور بيجا تصدف الماجستير كدامك فقيم للأوثري نوع أبريان غالي طب ألا أفضل دين معلومة إني patient with PCO not needing fertility the best آه دي كان عمليكات أباردهم دي نورمال بص الكاملة دي كان دي مش موجودة عمليكم بالسلايس بس الفلول نجل مزانها على فكرة بص يا كده عباره عن اكتب الصلاه اكتب الصلاه اكتب الصلاه دي كلها اكتب في اتفكر معلومه انت مشهور انت كبير قبل كده ده ممكن احنا شغالين دي طبعا قبل بنزل ده عشان قبل كده في بقى ده جاب لي كده والصاد ده خلي اه ده قد تكون س او ا ده مش هو العضو بالستايل خلي بالك الاسود ده كده ست محروقه دي لا ولا كده, كده. دي كده ده هنا هنا كده فيها بارت خلي بالك دي مهمه قوي دي كتير قوي ده موجود دي. يعني دي كده ومش موجود في دي. بارفين. بارفين أبس او ست. بص على ال 3 3 ايه هو الساشل مين؟ ده ده اول واحدة فوق نفسه بس ايه ايه ده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 برافو عليك لما تفتكر الكونديشن بريدكت للمايكرو سامبل ممكن يعني من ما في اكسس بتاعهم تمشي دي حاليا مرة عيان كده ده المفروض حيتمشى كده مش أل على بارت عندنا فليشن جامد دي بالوني طبعا ما ينفعش اصلا انا ده نعم لو مش اكسسي هجيش ترويز بيه لو سست ميس لو اكسس دامت رونجري ويجيز بور صمع اللي كانت باطل انضغط ولا باطل انه جلاند الضغط عشان هي ارفع معاها ايدي كتا الضغط ارفع جلاند كتير. فعشان سيدي الجلاند يعني هنا كده هنا كده ايه قس كده ايدي هنا كده ايه الجلاند وادي هنا ايه الضغط الضغط فد اسهل اسهل من الجلاند طب سوء ايدي اذا دي فرق ايه؟ هل دي هنا السست يعني مسال يجب هنا السست بتاعة بتاع الزرق والسست فرق لو دي لان على السست دي ايه كانتش انتهت وليس لان تاحة ترانديشنال ابيسيليا ضغط. لو هنا لان متاحة كولامنر يبقى دي ايه؟ يبقى دي كاثلة جلانة. يبقى كادر الفرق بينها دي اللي ودي تبطرشي او ابيسيليا. الضغط لاي بي ترانديشن يرينت في دي اللاجغة. طيب بلد كنت احيان كده خلاص هتكره اللي هو ايه اللي هو الفايلين كبار. طيب طيب بصوه البان الفايلين صغيرين اوي يبقى احنا خدناه 8 يعني بصوه حالي بصوه هنطابي كده تمام كده وانا اذا هنرجع بصوه دي دي دي دي ساعة بصوه المالا بس بحاجة واحدة النواب ممكن يجيبكم كير تمام كده الديلشن وده برسي ممكن تعيد حتة الـ CPU بس على دي على البريس بس معايا ده انتجرال الخط البريس صح ده ضمان. طب ده كده تمام كده هنا كده uh هنا, هنا ايه, ده هنا فينا ايه؟ في طبين ده ده ما وانا لو هي تي يو انا كان في ناس فهم فهم فهم لك اسمها جوبسي طب في ناس قالت لي جوبسي طب قلت لها ده مامو ده السؤال ده السؤال ده ده مامو إيه غلطه صحيح أنا وصفني شيء كريستال طبعاً عشان في عشان غير نص بالساتك حاجة ده ده اللي هو آه أبهم علينا عزانًا هي المنسبة الباصلات في الرجاء باية увер بعض المناث خاصة أحيباً آية الغرار حاعموا حاعمة ان شاء الله ده هنا بنلاقي نعمل هنا في The clinical findings of a brain mass that indicates early breast carcinoma. okay. Oh, so I what he changed the word. There is a disease ده بس دي اللي كان فطبعا اير مش ما هنا ده في الايه الليكس فكل ده يحصل نظري ده عادي جدا ده متابوليك بروسيس عادي جدا عادي جدا اي عادي جدا لكن ديت لا دي في طب to jest 2 jest jest. None of the أي في ياركتلو دي يعني النود دي مع كده دي صح؟ ده ال ماذا تعرفش ده ماذا ده؟ فقولك كذا ده هو ال معاكي كده وهنا في كده يبتدي بدون الناس تقرؤ العام يبتدي بدون الناس بالمنظر ده طب حل السؤال اجي في قطعة برايت اهو واحد وادي واحد وادي واحد ودي واحد, ودي واحد, ودي واحد, ودي واحد, ودي واحد حل السؤال بيكت في كم نص في المية مع من الحلاد دي حسلا دي كانت بيحصل إيه ساركومة. ساركومة. لكن نظامي ممكن مع من روسيا طبع مع من ممكن مع بوريس لينسيني Very rare. قوم اللي أنيه اللي هو Very لو كنا فيه ااا فينا الطبق هورمون Production by the thyroid. ثمان كله Operational station to come after في المية Reading pressure by فابرويد اهو ده لي كده. تمام طب انا كانت حالي السؤال ده. الفابرويد الفات. الفيبرودي الفات. أه؟ ده, ده ده بس ده بس الفير. مش. وده على صاب يبقى ده بس بين رش الديدنس بارونيا في السيربايتر أفضل بوست من البودر لين لو قلب لماليك نانسيه او لو معه بوست من البودر البوست قيكة لو سيربايتر انت مينستر متراجع لو برضو حطت في تلك تشينج او لو معاه الديدنس لكن الموات كومت سيرتن هي لا أفضل لأ ده انتر استيشل بصة استمت ان يترس محطول دها كده غلط صبيني غلط يعني أولها إنت رستيشل دخل صبيني ده بعدها ماهو فيبراي أولي فيبراي وادي سيرس فيبراي وده ده, ده على سنة كده ده كده عندنا كده فيه كده في هنا فيه كالسفايد ماس. كالسفايد ماس ده كده تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف تابع كاسباروف من دون بسكين كده فيبروت نوع من نسلك حواليه في منطبعه في دريل اه كان ان فيبروت دونت كوز صح؟ او ديروزيس معاه دي رأس لجابة فيبروت كوز ايه؟ اه لا ما هو من دون نوع كده ديروزيس فانت طبق ايه ديروز ده؟ ديريس ممكن دي رأس لجابة ما تستيشن على الانتسك Projekcja, no <todgłosy> hmm. <Na? todgłosy> to ja nie uważam za projekcja. H? Nie można na to, ale شبق اللا واحد رقم واحد انت عدى الكنال حتى انت على الكنال ايوه هي دي ميديا الكاسه دي الالكس كنال 55 رقم هو كنال ثالث كنال و بودندا نار، معه؟ إذا فش مين اللي من اسمه على كمان يعني بيكون داخل بودندا نار مين هور يستلصال؟ فممكن نحنا نستلصال كده بهنا عشان لو غيرت اني بنيت كده في الخط ده ليه لي بقى بيانات نقط عندي احلى لوك اي دي ده ذا اكس فاين نيجي على صفحه ب 2 اتنين بقى في اكس و2 اكس مين؟ أين اكس دي مين اليو جتا على طول الحاجه كلها سهله طيب خش كده بقى على ايه واحد واحد مين صح واحد طب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 Struktura, la la la, Which structure is our our او yani? Special remnant in the next. czyli, <truc -truc -system> مين؟ أنا صفح رقم 4 رقم 4 رقم 4 56 رقم 4, 56 رقم 4. 56 رقم 4. عندنا هنا في مين هنا في البارة أو بارة أو بارة أو بارة تمام؟ يا أو صح؟ معاك أول. حصل في أتورش ممكن ساعتها ممكن, ممكن, ممكن شيء. نعم. ما هي دي من المشروعات التي تتمتع بها مش بها بها في بها في بها طب خلي بها بها في بها بها ده هو بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها طب بها دي يا فاره طب بص على رقم 5 خمسة. XX. XX. اكس هي XX. ديفر السؤال رقم خمسة. ده عليه ده مش خالص هو على كده وراه في حاجه كده معموله كده ده انا مقطوع معايا ده اللي عليه علاني ده رقم دي فرونت ان ده اوفن ليجل معايا ده اللي قدام ده رقم ليجل ودي ده شايفين عندنا مش واضحه مش واضحه خالص مش. ده كده فخلي بس ابدا ابدا يلا It passes through the deep inguinal ring. Zła It passes through the deep inguinal ring. Zła. Znamy. Tak będzie It passes through the inguinal canal. Niech robię Tak. It contains muscle loops of cremaster muscle. Zła. Mój nie jest of muscle. Tak. It develops from the tak, tak. It fibers spread and mix with the tissue of the liver. Inorganic. Hej, teraz powiedzam, że nie wiem, co to jest wątreczka. Wątreczka? Nie wiem, co to jest. X, X هو اروس طب في اول في بتاعتنا معايا ذاكره السهم فوق البلاك ارو على اللحم مين ده اللي تمام the لاك على هيك استريدي داتا نيا جراند على هيك استرول بيطلع من أدوات ديشو على هيك استرون. بيطلع من سنتا استرايول، استراي، استرايول، استراي. على إيش اللي بعديها بقى اللي بعديها اللي, اللي هو الالعامين. الالعامين على تكتب. Tak, the black arrow indicates characteristic fluctuation of the blood level of a certain hormone during the normal ovulatory cycle. Effects of that hormone don't include. Na that effects don't include. Elevation in basen of temperature. To jest thermogenic. To jest RA. To jest 0.3 to 0.5. To jest thermogenic hormone. But increase the Sebacious secretion, activity of the skin. Woda na they They of the skin. Ale to jest takie, że w i sodium retention. Actually of ده كده يونيفرسال يعني كده بس ان انت حط وليس لديه معايا كده ده ده يعني. ده حد ما عكس ده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 The stimulation and development of and the growth of the lobules and the of the other gland by progesterone, by oestrogen, milk secretion by prolactin, milk ejection by oxytocin. Tamil test at best, maybe there was a test. Oestrogen, oestrogen doesn't test. Biary deposition of the in the the to do. Okay, yeah, I ten terminal symbols. I have jest Which is the incorrect statement for that disease? It associates that failure is three gonas, then still gonna have But there is failure of the secondary character open. The total number of chromosomes is 45, right? replacement survey is used. Ramma أنا بقول بآخر إيش بس ما بس development the A بعد شوية بيجي برجسترو يعني هذيك اللي بيأول حاجة growth hormone بعد أدي أدي وبعد فهذا العادية كاتر إل مصطلح كمان كارت كل شهر مرة. كل شهر مرة. إيه إيه؟ جدا؟ كبيرة. كبيرة. آه من بس من مع tak, ale jest tyle wielu tam, że size year old child seen to have such type of adhesions. adhesions, Which is the correct statement? adhesions are more common than كده كده ده ده كل في دي كده حصل كده ايه سيرس اكسفيت دام ثلاثه كله في الليجيا يا جماعه ان شاء الله هيبقوا برضه في الريولوجي عشان دي حته في الريولوجي برضه حواريت معايا دقي ولما افتحها ليبيا الليجيا حوار رهيب في ليبيا دي حاجه رهيبه دي يعني المنظر المنظر كده يعني حاجات تيجي تبدا خايفين جدا ورحت عند الدكتور قد كده قال لي الدكتور فلا لا ما دعب. وتعرف وسط جدا طيب. لا لا اللي هو اللي هي بس مش على الـ على الـ لا طيب. Lokal estrogen, cream is a free body factor, protective factor. Delegant presentation is uncommon after Common talk. of. się dzieje? Co ده عبارة عن inflammation of the bult in كله بعد مين بجائنا الولي ستريش نحن اللي بعدها يتجابنا ايه bright field bright field اللي بعدها يتجابنا شونا مش مشكلة طيب شو يتجابنا رقم 16 رقم 16 ده رقم The gross picture of the cerebit at 36 weeks of 40 filled pregnancy Jakieś Nie szkody? O że A, patient present four days 64 A patient present four days of fever for... chills و بعيلتنا لول أبدون التيربوز أدنكسر تيرب. بس بس دون اصفر كده. مع ممكن طبعا دي عبارة عن case of the diabetic endone ممكن تحصل. ممكن تحصل لكن الاجابه اي يبقى السؤال رقم 22 يتلاوي. 22 <تصفيق> بص يا هو السؤال مين من دول ما بيعملش الفا هاز تعمل الفا ما خلي بالك بكلها اسمعي كلام فارغه وليس لكثير من الضغط على الاكثر من الضغط على الاكثر من الضغط على الاكثر من الضغط على عادي من الضغط على الاكثر من الضغط على الاكثر من الضغط على الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر من الاكثر التباعد التكريسشن عبارة عن أو تب عنا عبارة عن تر sorry عن تباعد تكريسشن بارف إنجلاند وجاوزي من الورم أو بشرية عن ترانسديت من إذا هنا كان عن تباعد وعبارة عن بارف إنجلاند عن ترانسديت بروز ذول ولكن مش يبقى مش ما في البشرية ده مش only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 a small, soft, fragile, dark red growth. The most recent the surface. gross A small, soft, fragile, dark red gross, gross. gross protrudes through the opening of the surface, which is incomplete and aborted, namely the surface. Name. May cause Such region has a different pathological types Fibroid infection, tumors. Usually, they arise from the survival canal. Oh. The the the Pam, they are usually pretencers. or oh. it should be removed and subject to history السرد تمويل الشاشه معاذ هدره او نور هديه هديه هديه هديه ايه؟ هديه هديه عن هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه هديه اي هديه هديه هديه رقم هديه نعم هديه اي to 33, lewa 33, razie na kadr. statement for abdominal swelling. It is definitely pathological. Moki pregnancy. tumor, fibroid, abdominal it is definitely pathological The most common is swelling of the abdomen. The most common is breakfast. The equivalent statement, sorry, about the to apologize, which is the correct statement regarding lymphosis, that low thyroid, that and serious severe, or interstitial It is more common in mandibular and in non-necoral, the non-necoral of the malady, the histolymph But that case commonly is asymptomatic and discovered. بأخذ زي ما عطوش بس بس ده هو الحلق دي حلقة دي ديها ده يبقى عندك كده سميقص قدي كده كبير هو هو اه بس ده صغير ما يمكن بقيت بمس طب that case is commonly associated with anemia anemia is a common associated ايه جميع الاجابة دي صح الاجابة دي صح ليه؟ معايا حدين مهمين اوه ايه معايا انتربيتريوسوس ومعايا الديتر في كلهم فيبرويد مع هاي مع تمام؟ لكن برضه يعني إيه, ايه اكمل يعني عشان طبعا Minorosi. C. Anemia. Anemia alfa. To. Masałha, to jest C. Achla. To jest taka. Jestem w stanie powstrzymać się w tym momencie. post To atomic post-to-button hemorrhage. To jest w stanie powstrzymać się w tym momencie. Pretermilię, to jest w w w لكن ليس له علاقة بالبوليهيدروكس. نرجع للعلم. إنرجع لبيت رايت كونتراكتشيس. يُعتقد او عامل أو برضه عامل بيت رايت كونتراكتشيس. السؤال Which is the incorrect statement regarding these uterine tumors? Incorrect. Usually there is multiple tumor massive in the uterus. قليلة Treasurenut really, اللي ملك الرئيس الصمام هم لوحة تعرويتها ene yourselves يعني عمر م Powell ماسفو� pode يعني سامة إلت الاضافة anyway with me on the balance of strenght era the Leczka yeah, They are eating dependent. Taa, jeżeli chcesz They shrink after menopause, the of the tumor, tumor. 37. Worry appears, which is the incorrect statement regarding that disease. Eating dependent, I'm eating It is more common in tak than W It is the embryo itself yn hyิد. Is It. 5 friend Angre. Gospel me? Aka net prince? 14? the оны life. المي. أقول إذا العلاج بيجي اه. الوضعية يعني زي كده العلاج كله إذا تكرر بده عنده تبرويد. السؤال بعد يا هنا في عندي تبرويد. بيامي. بيعمل ايه؟ ضايق في من رجع تبرويد ولا بريشة؟ بريشة. تبرويد ولا بريشة من يبقى ليش من ولا ميت؟ ولا يبرويد؟ the monthly frequency of vibration Aśm pressure on the leather nie frequency 40, اربع بقى بلقى بلقى عن, عن اندو سيرفايكال براش 44 44 كلتي سيرفايكال دي براش كلتي اندو سيرفايكال سيلز ولا اند بيتريال ولا فلويد 40 أسنى. أسنى. على, على حتى اللي اللي مليانا مليانا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 ايه الموضوع ده هحكي عن ايه عباره عن ان ده لما بحطه على اسيدات بتاكله اسيديك اسيد لما احط اسيد على على على بروتين ايه اللي بيحصل؟ يحدث اجريجيت يحدث اجريجيشن بس في على البروتين بتاع اللي مليان قلبي بليد سيلز بتاع بروتين هضى الروج يوت الروج يوت لازم اخش كولبسكوب واخد نبو كولبسكوب اشوف ولا كده في اس اللي الشغله ده مش كومباتر ولكن يعني لما الاقي حاجة كده خش في اكبرها على كل الالتالة البيضة ده اموحو بيقصد منها السمسة في كل بسري انت البسكوبة غيريك بيقصد السؤال رقم خمسين دي عن ايه؟ عن هايبر طيب It may be due to COC. There progesterone, tak, prawda? jest progesterone is beneficial line. But anti agents may have symptomatic treatment. A mój z jest na prawdę, mój nie ma واحد في المية يبقى الفرق ايه الكوره ان هي سي لا مش سي دلع سي ده ايه, ايه؟ او طبعا هذه سؤالها من 60 3 6-3. ده ده ستين. دي ستين لما صح؟ دي كومبليتي نورمان ده طبيعي جدا. لما في كتير. وفيها كتير ايه؟ كومبليتي نورمان اللي بعديها ده كترا اللي بعديها اسمها test, طيب, في اللي ايه نوستي طيب اللي ستي في الكورتكس اللي ده ده بس كده بنعمل دراينج للنيوكاس تحت الميكروسكوب بقى نوستي no ده ده كترا الاشمانس دروب ممكن او ممكن تبقى دروب Multiply by sub mucus fibroids and feeling the fact. Multiply adenomyosis. Stop addomyolis, the equipment but can to products. So I tell the mental flow, is the error, the metal flow is for two days only, with much less amount than before delivery يعني نجد انا قلت كده بابعط عمل كده ايه اه اه نازل ريموفر او بلاسنطا نازلنا بلاسنطا معايا دكترة وبعد كده لنا مستر فلو فور تو تو uh ايه يكون حصل ممكن ممكن uh ممكن ممكن ممكن بفور اليس بيضه بس نعم آه. ده بس بصي حاجة. هو انا عايزي ايه؟ قالت ما خلاص الموز هو هو اللي بحثت اللي انت صح؟ اللي هو قاشر ماهي. هو بكل اجابه ايه؟ اه مروري السؤال غلط. السؤال غلط. غلط يعني موز كده؟ ايه روح كده تقران اه ها. موز كده. اكتر ايجاب. معلش مشكلة بتأتله هو. جرابي دا وان وان وزان تدابري من أربع سنين، وعملوا هنا، واسحبوا بالذات كذا سنة، وعملوا مانيو نريموبر قمذات كذا سنة، مش. The, the is regular. تمام. The metal for two days only with much less amount than before delivery. This shows linear, irregular filling defects in Which is the most of diagnosis. <T> <mic> ماشي صايف؟ المختلفة هولا ايه؟ صعب ان تعمل تعمل صعب ان ما سنوه صعب اولا. لكن الغريبا حصل ايضا مع ايه مع داكرا كده ده اللي حصل <محك> اللي بعد ما اه ما يريموت. مالي سيكرا و صعب هو ما لكن معانيش ايضا معاني كرانه هاتفش اللي نورمال هاني تراشي كتاب ليني كتاب لأي بادر ما اللي حد لو حد جاب هياخد الكتاب بالظبط معايا دا جادة تكوي ايه افكلابيا انفكشن لابنه هو الموص رابر وان ملتان اديشا طبعا. معلش عشان بس يا جماعة الاجابة ان كتاب اللي حد الاجابة ما ينبعش ممكن مشكلة. عارفيني لو ايه الاجابه دي ده ما عارفيني اصفاء الجاس الدكتور قد ادفيني خلص الاجابه معايا اريد ان ما اجلس معي معي معي معي معي معي معي معي اللي هو معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي ايه معي معي معي السؤال معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي معي غلط على غلط لكن, لكن إيه؟ أنا من العشرين سنة عيان عمنا ده بروسكوب. ليه لديها سريمة ده كده ايه ده? نور ملوكي البلس. السؤال رقم كده? اه. بس حاجة السؤال هو اللي يعني حد زي ما أمم، عشان هو في غلط ممكن يجيب التمام. لو أنا هذا سؤال جرام في غلط، بخدي بره. بدي تعطيك السؤال اللي بره ما يعرفوش ما الكمبيوتر. بيتكسل يجيب. ما بيعرفش ما كان في غلط هذا جال يجيب السؤال كل. إذا هذا جيم بقى يجيب السؤال كل. بس هو ما يعرفوش شو ما. كمبيوتر. جال السؤال ويجاب منو بره. ده ده ouais. في شخصوا في شخصوا <تحدث> <تحدث> ما اللي <تضحك> <تضحك في الناس> <تضحك في الناس> <تضحك> ايه يا طيب طيب السلطه اللي